وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن تَأْتِ رِجَالًا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ قَوَاعِدُهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ثُمَّ الذي الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا أَلَمَّا كُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ لا وَمِنْ نُطْفَةٍ تُمْنَى وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ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 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نبرقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وَمَا تَكْتُمُ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ له يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَامُهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَامُهُمْ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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعترون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنت قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أغلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 أوليس خَلَقَ خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكوكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون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 وحفظا من كل شيطان مالد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دشورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهار ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا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 احفر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وكفوهم إنهم مسكولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذلك العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين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 اِذَا مِتْنَا وَطِنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَأَى فِي سَوَادِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهُ إِنَّكِ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَلَمُلَأَ نَعْبُدُ رَبَّ لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَجِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزكوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطوم ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْنَا يَوْمَئِذٍ شُبًّا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ نَوْعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ إِلَىٰ آبَائِهِمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَهْرُولُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ منذرين.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 إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ لِنَعْبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ وَرَطْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَرَبْتُمْ آلِهَةً بُونًا اللَّهُ يُرِيدُ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 فأقبلوا إليه يزفرون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فدعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين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 ستجدني إن شاء الله مِنَ الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو وفديناه بذبح عظيم وترطنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهاهون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين آتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَى عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هُمَا فِي وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تَتَّكُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 إِنَّ دَائِنَهُ وَأَبْلِغُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَدُوًّا فِي الْغَاوِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّ لَيْلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فله لا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سكيم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 ألا إنهم من إفكهم ليقولون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أخطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عَمَّا يصفون إلا عباد الله المخلصين فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَاحِرُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحِينَ وإن كانوا لا يقولون لم أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين انهم لهم المنصورون وان جن بنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يظهرون فتبع عذابنا يستعجلون نزل بساحتهم فساء صباح المنذري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 وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيهِ عِزَّةٌ وَشِقَاقٌ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَلَا دَوَامَ وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا لَسَاحِرٌ كَذَّابٌ اجعل الاله لاله واحده ان لا لا شيء عجاب وانطلق ما لهم منهم انمشوا واصبروا على الالهاتكم انها لا لا شيء ما سمعنا بهذا في مله الاخره ان هانا الا خلق أَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِهِ بَلْ لَمَّا يَذْوْقُوا عَذَاب أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَ جند ما هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إِن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لهم من فوارق وقال ربنا عدل لنا اقض طنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الاله دي ان سخرنا الجبال وهو يسبح بنا بالعشي والاسراق والطيور محشوره كل له اوار وجعلنا امركم واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبغ بخصم اذ تسموا هو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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتكين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا له الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوْار إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَشِيُّ صَافِنَاتُ الْغِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْمَدُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْغَدَرِ رُدُّهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَمْهَاتِ ولقادم فتم الناس له ميمانا وانقيما ولا كرسي جسدا ثم انار قال رب اغفر لي وهب لي كل لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسنخلنا له ريحا تدري بمره وضخاء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 إِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا مِنَّا الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابُ وَالْقُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَارِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اذكر إسماعيل واليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتكين لحسن مآب جنات عدم مفتحة له الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاهم لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهان هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 قال فانك من المنظرين الا يوم الوقت المعلوم قال فبعزه لقد يئنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لم لا ان جهنم منك و مما من تبعك هم اجمعين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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَنَأْنَعُدُّهُمْ بِاللَّهِ يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يساء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا غَمَطُوا نِعْمَةً مِنْ غُنْسِ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَنَ وَقَائِمٌ آمَنَ أَلَيْسَ جَدًا وَقَاهِمًا يَحْذَرُونَ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّه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 اتسنا حقا ليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من فينا لكن الذين اتقوا ربهم لهم اورف من فوقها غرف مدنيه تجري تحتي الانهر وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 فَثَمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّه فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مثالية تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليه جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك أود الله يهدي به من يشاء ومن يضره الله فما له من هاد أفمن يتتي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عود لعلهم يتكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله